وقالت اليهود والنطارا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللَهِمُ الْقُسْمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يُبِينُ لَكُمْ يُبِينُ لَكُمْ عَلَى فَصْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَدِيْشٍ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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنطلبوا خافرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أن عن الله عليهم أدخلوا عليهم الباب. أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. وعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ